الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبدي ورسول نبينا محمد ايها الاحبناء الناس ولعب الناس والناس يلهون ويعبثون وانتم في هذا المسجد تباهي الله جل وعلا نعم اطلنا اطلنا نعم وقد تكون هذه الاطاله شاقه على بعض المصلين لكن اعلم هذه المشقه من اجل من من أجل من من اجلك من أجل نجاة أنت أن تتعب هذا تعب لكن تعب في الطاعب ليس بطعب في المعصي وانك من يتعب بعد الملاي ويتعب في النظر إلى ما حرم الله ويتعب من أجل الدنيا وانك من يتعب من أجل بقم وانك من يتعب من أجل أن يربي لحما لتأكله البيدان في القبر هناك من يسمّن نفسه يسمّنه هردون لكنك في مثل هذا تتعب من أجل ألا تتعب تتعب في الدنيا لاجل ان لا تتعب في الاخره تتعب في الدنيا لاجل ان لا في الاخره ان تقوم بيننا الى رب جل وعلا لم يبق من الشهر الا القليل. لم يبق من الشهر الا 12 او 13 ليله ولا ندري هل نتمها ولا ندري الا ترناها هذه السنه فهل سنتمها في الاعوام المقبله ام لا انظر اخواني الذين تخطوا ال40 وكان لهم تاريخ هذا المسجد الذين كانوا يحفظون على الجماعه والتراويح في هذا المسجد قبل 20 سنه فوق ال40 او ال في وجوه الحاضرين تامل تامل قبل 20 سنه تعرف من من الحاضرين كان معك قبل 20 سنه ومن من, من احبابك واخوانك وجيرانك واصحابك وخلانك الذين كانوا معك في هذا المسجد يصلون معك هنا في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان, المكان. أينهم؟ أينهم الآن؟ إنهم في الكبور في الحفر المظلمة لا جليس ولا أنيس إلا ما قدموه من عمل صالح والله إنهم لا تمنون الرجعة إلى هذه الحياة يخلوا معنا هذه الصلاة ويطلبون الزيادة والإطالة لماذا؟ لأن اللبسة في القبر طويل المقام في القبر طويل مقامك في الدنيا كم سنة ستين سنة سبعين سنة مائة سنة من بلغ مائة سنة قليلا من الناس عد لي اذكر لي كم تعرفه من الناس من تعرفه من الناس, من تعرفه من الناس؟ بلغ مائة سنة لا. إلا القليل نادر تسعين ثمانين وأعمار أمة ما بين ستين إلى السبعين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أغلب الناس ما بين ستين إلى السريع تعيش كمائة سنة تعيش مائة سنة تعيش مائة سنة؟, سنة؟, سنة في القبر. كم تبقى في القبر كم تنقث في القبر انظر إلى جد أبيك وجد جدك إن نكسهم في القبر منذ أن ماتوا أطول من حياتهم التي عاشوها على الدنيا وانظر إلى قبل ذلك انظر للعصور السابقة القرن الذي مضى والقرن الذي قبله والقرن الذي قبله مئات السنين بل ألوك السنين ما زالوا في القبر ما زالوا في القبر وإذا قاموا للحضور يعرضون على الله جل في يوم عظيم في يوم كان مقداره 50000 تد في الشمس من رؤوس العباد وتمنى الناس الانصراف ولو الى النار من شده الهول من شده الكرب ومن اعظم الخاطف والناس في كربه وفي شده وفي مشقه ويذهبون الى الانبياء بعد نبي يطلبون منه ان يشفع لهم الى الله جل أن يخفف عنهم وأن يفصل بينهم وأن ينصارفوا من هذا الحول ولو من النار حتى يشفع الحبيب عليه الصلاة والسلام لهم عند الله جل وعلا ويقبله رب العالمية شفاعته من الذي يأمن يوم الفزع هذا؟ من الذي يظل تحت ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله؟ من الذي يأمن يوم الخوف؟ من الذي يفرح يوم الحزن؟ أنهم الصابرون الصابرون على الطاعة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صبروا على طاعة اللجل وعلا صبروا على هذه الصلاة صبروا على التلاوة صبروا على الصيام صيام الفريضة وصيام النافلة فخفف على نفسك ولا تشغل خلبك وعقلك بما هو خارج المسجد هي أيام معدودات الشهر كله أيام معدودات مضى أغلبه مضى أكثره إذن ما باقي من أيام المعدودات إلا أقل إلا أقل وهذه الليلة في السابع عشر من رمضان وهذا من تقدير الله جل العالى لأننا قرأنا سورة الأنفال وهي تذكر لنا ما كان في غزوة بدل الكبرى وكان في اليوم السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من النجرة مثل هذا اليوم انظر يا الصحابة كانوا قلة كانوا قلة في العدد عدد. عدد. عدد. في العتاد نا نا نا. تل في العدة خرجوا. خرجوا أرادوا خرجوا العير خرجوا. لم يريدوا حربا خرجوا من, بيو... من بيوتهم بعد أن أخرجهم قومهم من ديارهم ومن أموالهم وعالي. أرادوا خرجوا العير خرجوا. إلا أن الله جل وعلا أراد لهم أن يقاتلوا على غير استعداد منهم فكان في العقب أن نصرهم الله جل وعلا وأعزهم الله جل وعلا كيف ولماذا؟ لأنهم صبروا يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاسبتوا اسبتوا على الطاعة فاسبتوا على الإيمان واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نصرهم الله جل وعلا لأنهم تذللوا إلى ربه جل وعلا ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذن نصرهم الله جل وعلا لأننا دين الله وقاموا بحق الله جل وعلا نصرهم الله سبحانه وتعالى لان القلوب تعلقت بخالقها استغاثوا بالله اذ تستغيثون ربكم لم يستغيثوا بالانبياء ولم يستغيثوا بالقطور ولم يستغيثوا بالاولياء والنبي بينهم النبي واستغيث بربه لم يستغث النبي عليه الصلاه والسلام ولا بالخليل ابراهيم وانما استغاث بالله اذ تستغيثون استجاب بسرعة مباشره اني ممدكم ب من الملائكه موظفين النبي يرفع يديه وينتهل الى ربي اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض بعد اليوم يناشد ربه اللهم نصرك الذي وعد اللهم نصرك الذي وعد اللهم حقق لي ما انجزتني حتى يسقط رداءه من على عاتقي صلى الله عليه وسلم من كثرة مناشدته واستغاثته وتعلقه ودعائه لله جنة وعلا فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول الله كفى مناشدتك ربك إن الله منجز لك ما وعدك كفى أشفق أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام النبي ألجى من بالله تعلق قلبه بالله يدعو الله جنة وعلا ونحن في أمس حاجة مثل هذه الظروف في تلك الأحوال أن نلجم إلى الله جل وعلا وأن نقبل على المساجد وأن نعمر المساجد أنتم الخلاصة أنتم الصفوة أنتم في هذا المسجد الدنيا كلها تتكلم لكم ونحن لا نريد كلام الناس وإنما هذه شهادة شهادة الناس وهذا من عاجل رشر المؤمن بأن هذا المسجد تقام في السنة في صار التروية. يؤتلى في القرآن كاملا في التراويح والتهجد ويمتلئ المسجد دون غيره من مساجد كثير من القرى كثير من المدن حتى فانتم في نعمه عظيمه حافظوا عليها يدخل الناس من شرك تعلق بالدنيا فاعدوهم الى المسجد برفق ورفق حببوها الطاعه قربوا الى الله جل وعلا علموا ان النجاة هنا وان سلامتك من الافات والمهالك في الدنيا وفي الاخره هنا باللجوء إلى الله والرجوع إلى الله اللجوء الى الله جل وعلا نصر عند مواجهه ونحن في حالة حرب حال الجهاد بسمين الله ضد اعداء الاسلام والمسلمين في داخل الامه وفي خارجها الدنيا كلها تحاربنا الدنيا كلها تحارب بلاد الكنانة الدنيا باسرها تحارب مشان مصر تشن علي وتشوش علي وبحاجه الى النور إلى الله جل وعلا وان سنصر بالله سبحانه وتعالى وان نتالف مع اخواننا ومع حكامنا نصبر على ان يقعوا في اذى يقع في ظلم وضغي بقصد او بغير قصد ندعو الله لهم والتسديد والعافية نسأل الله جل وعلا الذي لنا ونؤدي الذي علينا كما علمنا نبي صلى الله عليه وسلم وكما هو هدي سلفنا الصالحين أما إن استجبنا لدعاة الشر والشريعات والفتنة العاقبة هو ضياء لنا هؤلاء الذين يسعون إلى إسقاط الجيش وإسقاط القيادة هؤلاء لا يدون خيرا للبلاد ولا العباد إنما يريدون يكون فسادا حتى يعربجون هؤلاء, هؤلاء دعاة شر والسوء وفتنة يبسون الأخبار الكاذبة والشيعات المهرضة من هنا وهناك ويأتون ببعض صبية لا قيمة لهم ولا وزن ينشروا في بلادنا هنا وهنا أخبارا وأحوالا كالبة حتى يشككوا في وطنية جيشنا في وطنية إخواننا المسلمين لا كنوا على وعي وكنوا على حجر وكنوا على فقنة ولا نجاة ولا مناص إلا بأن نرجع إلى الله جل وعلا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى نتوه لأن ما صلط علينا هؤلاء الخوانة في داخل الأمة وفي خارجها إلا بذنوبنا بتفريطنا إن بتفصيل إن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تساهل مع البدع والمبدئين تساهل مع الخوانة تساهل مع المغرضين تساهل مع مصاص الدماء وسفاك الدماء الذين يبثون الشيعات هنا وهنا والتسكر عليهم تحت دعاوى خارقة كل هذه أسباب تؤدي إلى ما نحن فيه وهذه الخيانة خيانة لله وخيانة لرسول الله وخيانة لجيل الله وخيانة لأوطان المسلمين أيقون إنسان بلده أيقون مؤمن بلاد المسلمين بلاد ترفع فيها الشعائر. لرب ممن يبس فتنة او يبس شائعة او يريد ان يحول ابنانكم وفتيانكم لكي يكونوا وقودا لهذه الحرب التي لا يخرج منها فائز ولا منتصر ابدا تلك الحرب الاهلية تلك الحرب التي تكون بين الناس بعضهم بعضا كما في جراق كما في سوريا كما في ليبيا كما في اليمن رأس من رؤوس الضلالة والفتنة معروف بالدنيا بأسرها بعدما سقط القذافي قال كان يقولون أن القذافي إذا سقط ستقوم حرب أهلية في ليبيا أين يلحاب الأهلية في ليبيا لأنه كان أعمى البصر البصيرة فلينظروا الآن ما الذي يحدث في ليبيا أيعلم هذا لا يعلم في سوريا ما الذي يحدث في العرام ما الذي يحدث في اليمن الأمسل واقع أمام آئين جميعا لكن الخوان لا يعتبرون ولا يتعظون ولا هم يتوبون ولا هم يذكرون وريدون أن تتحول البلاد إلى مثل هذه البلاد حتى تندهك فيها الأعراب تستباح فيها الدماء وتخط فيها على البقية الباقية من شعائر الدين وريدون من أن نصل اليوم الذي لا نستطيع أن نصلي فيه في هذا المسيح ما يفعلونه من حرب هنا وهنا وينصقون ذلك بالسلفية الكذبا وزوعا والسلفية من هذا كله براء إنما الغرض أن يضيق بعد ذلك على أهل السنة من الحكام لماذا؟ يأتي العلمانيون ويأتي اليبراليون ويأتي الخونة والمندسون والخائنون من هنا وهناك يأجزون حكام المسلمين على أهل السنة يقولون لهم هؤلاء الذين وصلون في المساج هؤلاء الذين أخرجوا لنا هؤلاء لعابين هؤلاء الذين كانوا يصلون التراوية وكانوا يعتقلون في المساجد هم الذين أخرجوا لنا هؤلاء المجرمين وهؤلاء المتطرفين فيستغلون مثل هذه الأحداث للتجنية والتضييق عليها للسنة والتضييق على المسلمين ألا يتقل الله هؤلاء ألا يتقلون إلى الله جل وعلا ألا يتقلون ما يترتب على ذلك الذي عاميناهم في فترة التسئيناب من التضييق والاعتقال مثلا وأنتم تعرفونه وهذا أضواء ما سببه الذي حدث في فترة الثمانميان أيام مقتل السلام عليه رحمة الله الذي حدث في هذا الرحل جميعا نحن زمرته بعد ذلك في كسيناء والله يعلم إنا لمظلمون والله يعلم ولكننا صبرنا علينا وقسمنا ضيق علينا في وظائفنا في سفرياتنا في, في ومع ذلك نصلي ونختسب ولا نخلع يغنم طاعا لماذا لانه لله ليس لحظ النفس ليس لدنيا ليس لاجل وظيفه ولا لاجل مرتبات ولا لاجل اموال ولا ولا لاجل أن يرضى احد عنا نصبر ونحتسب وين عزتنا وين سجننا وين اعتقانا سنصبر ان شاء الله وسندعو لحكامنا للهدايه وسندعو لهم بالصلاح والمعافاه اصبر على هذا الاداء حتى لا تضيع بلادنا وحتى يسلم لنا ديننا وحتى تسلم لنا اعراضنا وسقط الجيش هذا الخائن الذي فارح هنا وهذه الخائنه التي رفعت صوتها بالزغاريد يوم ان قتل من اخواننا فقتل قبل ايام هذا الذي قال سوف سعيد عليكم الله قالها من هنا هنا في بلدتنا هذه هذا الذي اقول هذا الكلام i llor del هذا على el menú? ¿Agué el menú? وبعضهم من الخوانة الكذبة يريد أن يغطى الجيش بالقائد او بالرئيس عبد الفتاح السيسي يخذب على الناس يقول لك يا أخي أنا لا تكلم عن الجيش أنا تخيم عن المجلس العسكري انظروا إلى هذه الأسليب الخصيسة هذه الأسليب وهذه الألعيف نعرفها من زمن يا أخي أنا أتخلم عن الجيش تشفوا أنا وفيه وفيه أنا تخيم عن القائد القائد هذا الذي يحرق البلاد ويقتل الجنود في سيناء ويقتل العام ويقتل ويقتل ويقتل, ويقتل. هذا أشرف شيحة هذا المضل. رئيس جزب الأصالة <تصفيق> الذي ينتشب إلى السلافية في كذب وزر اليوم سمعته بأذني هذي وهو يعلمها صراحة طالب الشعب المصري أن يتخلص من السيسي لماذا أيها الخائم أيها المالك المقارجي طال وقول أنه سيحرق البلاد هو الذي يقتل هنا وهناك ويقتل هنا وهناك كامل ابنائنا من ينخضع لمثل هذه الاكاذيب ويردد هذه الاكاذيب وهل السيسي ونظامه وجيشه وحكومته كان هو صاحب السلطه نفسه ويريد ان يستعبد الناس هل هو بحاجه الى ان شيء في الدنيا جميع بحاجه الى ان هنا وهنا وان هنا فلإن الذي يحدث هنا هذا يضر أكثر مما ينفعه لأن هذه العمليات تصور العالم بأن البلد غير مستقرة وأن من يريد استثمار بالمشاريع في البلاد بعد المؤتمر الاقتصادي يريد أن يوصل دور رسالة البلد غير مستقرة فلا فاته لكن هؤلاء قبياء مجني مجني لا عقل ولدي تاريخهم تاريخ قتري من النقراشي وخازندار وأحمد ماهر والسداد وبعد ذلك النائب العام الحالي ومن قبلهم ومن سيأتي ولكننا نحتسبهم إنت الله جل وعلا من كان منهم صالح النية نحتسبه ان شاء الله أنه من الشهداء واعلموا أن الاخبار التي تردد هنا وهناك قلوا لك الجيش هناك أسرى من الجيش عند هؤلاء وتم فعل كذا وتم على كذا وقتل سبلون وقتل سمن قلوا هذي هكذا هذي حرب نفسية الغرض منها سارت الرؤي في القلوب حتى تطعوا سقعة الناس لجيشهم فلا تصدقوهم بل الضرب كانت مؤلمة إنهم الأمن يصرخون فقد قتلوا قتلوا باللياد بالعشرات قطع الله دابرا كل يوم يقتل منهم من يقتل والله جل على ناصر عبادة وناصر أولياء ولم يقيم لهؤلاء القوانة قائمة ولم يرفع رب العالمين لهم راية فاتقوا الله, الله في أنفسكم وفي دياركم أقبل على الله والجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء وأكثر من الاستغاثة يرفع الله الكرب وأن وفق الأئمة وولاة الأمور وأن يفتح ما عندهم من رسال وأن يغفر لهم ما عندهم من خطأ وظن وأن يوفقهم من الذي هو خير نحن ندر في الصلاة نقول اللهم احميه واحمي به واهديه واهدي لك وأصلحه وأصلح ماذا تريد إن أصلح الله رئيسك ان أصلح الله حاكمك خير من صلاحك أنت لأن صلاحه هو صلاحه للبلاد والإعداد صراح للبلاد والإباد ندعو نقول اللهم فيه ووفقه اللهم ألهمه وأشهه ووقيه شر نفسه اللهم أعينه البطانة الصالح اللهم أصرف عنه بطانة السوء هذا ونهج الأئمة هذه طريقة العلماء وليس بطريقة السفحاء الذين ينسبون أنفسهم إلى العلم كذبا وليس لهم في العلم لا من قريب ولا من وطبلوا مع بشار وطبلوا مع النظام السادق يطبلون مع اليوم وحسدهم انما الغرض والهدف عندهم مصالح قنوات يريدون أن تستمع حتى ينتفعوا من ورائها أو شورة جايفة أو حتى تباس الأيالي وتقبل الأيالي هؤلاء شرق وشور ومساعد وبلاء على البلاد والعباد هؤلاء ليسوا بالعلمات ليسوا بالعلمات علي أقول أنه العلماء هم عيني سفرها لأنه لو كان العلماء يبقوا الله جل وعلا وأخذوا مرات فاقحة بلين بالبراءة من البدع والمنتدعين ومن القتل فسيما أنهم هم اعترفوا بأنهم قتل واعترفوا بأنهم سفك الدماء وهذا مسجن عليهم وموجود وموثق فلماذا غيروا وبدلوا إلا لأنهم في الحقيقة منحرفون لكننا كنا مخدورين ليه لكن لكننا كنا مخضوعين به لنعرف حقيقتهم حتى فضحهم الله وأظهر رب العالمين حقيقهم هذا الفتان وهذا الذي قال لغزوة السنظير وهذا البالي الذي قال أن الشعب ينطبع ساعة الصفر هؤلاء الذين يسابحون دماء خردون أعراض هؤلاء يحرضون على دماء هؤلاء يحردون الفساد هؤلاء يحرضون يحرضون الناس يحرضون السلام على أن يخرجون الميذين حتى قتل الأبرياء قتل المغفلون ممن لا نقتلهم ولا جامل فانتابهوا الحق وحق, وحق أن يتبع والدين النصيح والسقوط خيال وإعلان الحق واجب على كل من آتاه الله عم وعلى كل من آتاه الله بصير ومن أراد المقائل بالأدلة والوسائق بالكتب القوم موجودة ومؤلنا وأعلنا طرفا منه في وقت مضى ولكن قومي لا يعلم وبعض المسكين تعاطفا هنا ويتعاطف هناك وما علي ومن قال الذي قتل ولا نادري تحكى من هذا كل امر واضح جليل البنى لنا صريح في رسالة المؤتمر الخامس سيد قوصب علانا صريح أرجعه كتاب الصباق وهو رأس من رؤوسي هذه الجماعة ما دقالك المذكرات كلام نعمل وظار وواضح وغي وبعد ذلك تريد مني أن أقول بأن الذي قتل المخابرات وأن الذي قتل هو الجيش وأن الجيش يخطر نفسه والنسيس هو الذي يقتل لا هذا لا يقوله عقل لا يقوله إلي مشه لا يعرفه قصاه من وجهه هذا متلى إما متلى بعام البصيرة أو أنه مسيه فيعرف شيئا عن أي شيء إنه هو مردد منسالح من عقله ومنسالح من رسولته ورأله اتقوا الله حتى سيفا قاطعا أمام هؤلاء حتى لا تندموا حيث لا ينسع الندم وأبشروا بفضل الله وأبشروا بنصر في هذا الجيش المبارك إن شاء الله جل وعلا وأبشروا بأن يجعل الله جل وعلا هلاك أعداء الأمة على يدين وما هي إلا صدر شاعة حتى يرفع الله جل وعلا الغمة ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال البلاد والعباد وأن يود المسلمين إلى دينهم وان يهدي أطال المسلمين وأن يهدي شباب المسلمين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين